وتحمل أفصالكم إلى بلد لم تكونوا بالعيه إلا بشخص الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون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 يَبْتُلُ لَكُمْ بِالزَّرْعِ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَتَسْخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ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 وهو الذي تخرى البحر لتأكلوا منه لحما قريبا وتستخرج منه حليّا تلبسونها وتستخرج منه حليّا تلبسونها وترى الفلك مواقرا فيه ولتبتوا من فضله ولعلكم تشكون